حد الذي يجوز فيه النية بعض العلماء يقول إلى الزوال إلى الزوال يعني لحايه قبل الظهر بعد الظهر يقول لك خلاص ما ينويش وبعض العلماء يقول لا يجوز في أي وقت حتى لو لحايه قبل المغرب بدأتين يعني واحد مثلا حيلة بينه وبين الطعام والشراب وكان ينتظر أنه يأكل أو يشرب ولكن فجأة لا نفسه فضل نص ساعة المغرب قال خلاص أنه الصيام فهذا جائز عند طائفة من العلماء وهو الصواب والأجر الذي يأخذه هل يأخذه على نصف ساعة ولا على اليوم كله في خلاف بين العلماء منهم من قال على الوقت الذي صامه ومن من قال